وَإِذَا تُتَلَعَلِيْهِمُ آيَاتُنَا بِيِنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجْهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرِ يَكَادُونَ يَكَادُونَ يَصْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا قُلْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِنْ ذَلِكُمْ أَنَّ رُعَادَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِنِسَ الْمَصِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبْ مَثَلُهُ فَاسْ